أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 إن تبدوا الصدقات فنعم ما هيه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم،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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا علانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ الله البيع وحر مر ربا فمن جاءه ما وعِضة من ربه فانتهى فله ما مَا فله ما سلف وأمره إلى الله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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَلَهُ مَيْسَرَةٌ وَآتُوا الصَّدَقَاتِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تي في قران صوت في افاق الحياة